اعوذ بالله من, الشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به ذكر للمؤمنين اتبعوا ما 119. وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 110. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ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 فَإِنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً لا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين طالما منعك الا تسجد اذ امرتك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 أَلَخْرُجُ مِنْهَا مَذؤُ مَنْ مَدْحُورَا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلن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 يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم ورياء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم كما اخرج ابويكم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 119. وقفوا الأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 110. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياه الدنيا خالصتين يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم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 انه لا يستاخرون ساعه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدم <تصفيق> يا بني ادم اننا ياتينكم رسل منكم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 119. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 110. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في النار 111. كلما دخلت أمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا الدَّارُ قُفِئَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلّونَا فَاتَّخِذْهُمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابَهُ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ 117. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 118. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم منها دمن ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 تجري من تحتيم الانهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله لقد جاء وسنور ربنا بالحق ونوذ ان تلك الجنه اورثتموها اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم 117. وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 118. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 119. وبينهما حجابئ وعلى الاعراف رجال يعرفون كل باسمهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِجِ رَجُلًا يَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه وادخلوا الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 قَذِ اتَّرُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَاشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فأخرجنا به من كل الثمرات كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم بِذِكْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ 113. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 114. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم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 قَال يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِنَ أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وَقَضَىٰ نَادِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 119. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من امن منهم لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان الَّذِي آمَنْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطغون 121. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 122. وأمطرنا عليهم مطرا 123. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 124. وإلى مذين أخاهم شعيبا 125. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 126. قد جاء بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة من 119. وصلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 110. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَأَلَا لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ جَنَّاتٍ بَعْدَ إِذْنِ جَنَّاتٍ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِن يَشَأْ 111. وسع ربنا كل شيء علما 112. على الله توكلنا 113. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 114. وأنت خير الفاتحين 115. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 بالباسا بالباسا والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قد مس اسا انا الضراء قد مس اسا اخذناه بغتته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القران امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون 129. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 120. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 121. أفأمنوا مكر الله فلا يعمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ أَلَمَّا نَشَأْ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 ما بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان قَالَ مَنِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِفْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ حَرَتُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا نُطْلِقُ أن وَإِنَّا إِنْ نكون وإن نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس وأسترهبوهم وأجاؤوا بسحر عظيم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 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْن آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذهب موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناهم ونستحي نسائهم واننا فوقهم قاهر قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَ لَنَا مِن قَبْرٍ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ رَسُولُ رَبِّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ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 ادعوا لنا ربك بما عمد عندك لان كشفت عنا اللغز لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا انك لك ولنرسلنا معك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغوا هُوَ يَالِقُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرِثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا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 117. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون 118. إن هؤلاء متبرون وَأَبَىٰ اطِعَانَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه يا أُخِيَ لاَ نَخْلُفْنِ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى مِيقَاتَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي وَلَرَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ الجبل فاين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرم موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالاتي وبكلامي فخذها اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها فَاخُذُوهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 119. ولن ناس قط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانتا ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سانالهم غضب من ربهم وذله وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزم المفتنين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان يا ربك من بعدها لغفور رحيم ولمما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا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 119. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 110. أكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 111. قال عذابي أصيب به من عشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامين الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف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 وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 وَقَطَعْنَا هَٰذَا النَّهْرَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً ۖ فَأَتَتْ بِهِ قАВْمُهُ ۖ قَالُوا هَٰذَا كَانَ بِئْرًا قَدِيمًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إذ قومه أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَضَرَبْنَا بِهِ الْخَلْقَ وَأَنزَلْنَا مِنْهُ سَكِينَةً وَرَحْمَةً مِّنَّا ۖ وَجَعَلْنَاهِ مَعِينًا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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذْتَئِنُّهُمْ حِيَتَ نَوْمٍ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِضُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَنُعَذِرَ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِئْنَا الَّذِينَ هَنُونِ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 119. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 110. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى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 119. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع, إنا لا نضيع أجر المصلحين 110. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 119. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 110. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا اانتقول يوم القيامه ان كنا عنها غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه وكننا ذريه من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطلن وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنهم اخلد الى الارض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا هَائِدًا كَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي م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 111. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون 112. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تَقُولُ انْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا ولي نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون 111. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 112. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به 113. فلما أثقلت دعوى الله ربه سَئِنَّنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فلن يستجيبوا لكم اذ كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين 111. أم لهم آذان يسمعون بها 112. قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 113. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ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 ما لا يقصرون واذا لم تاتيه بايه قالوا لول اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 alladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun